وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبَلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلًا يُعْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ مثل الذين عملوا التورت ثم لم يحملوها كمثل الحمير يحمل أصفارا بيث مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يدخم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن اذا امتموا انكم اولياء لله من دون دافه تمنوا فتمنوا الموت ان كنتم صادقين وما يتمنون ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم O mauutan nata fijuuna main hufa nahua mudati kusma tolaun So tolauna ila aani mi laai bi was dat tefammiuna bi فَالصَّلَاةُ وَاتْمِئِنُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا في الأرض وابتغوا من اللهِ الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلعون وإذا رأوا تجارة نول أحوان فاضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن мысль p auqanu